الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم السؤال الرابع والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قال ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرتها والدفاع عنها فأجاب الشيخ زال الله خير بما فتح الله عليه وقد تقدم نحن كلامنا في هذه القضية أهل البدع المخالفون لأهل السنة والجماعة واجبنا ناحيتهم هجرهم التحذير منهم من باب النهي عن المنكر ومن باب النصيحة للإسلام والمسلمين فتبين حقيقة ما عندهم وتنصح للأمة كي تفصل الحق عن الباطل ويتميز ويحذرهم الناس ولا يجوز التعاون معهم لا يجوز التعاون معهم لأن في هذا غش وخيانة خداع ثم فيه احتمال أن يوقعوك في شراكتهم فهم خبثاء خاصة إذا كانت جماعات منظمة كحزب الإخوان وجمعيات الحزبية فهذه يكون عندها تخطيط إلى مدى بعيد أحيانا بعض الشباب يتصل يسأل هل يجوز التعاون مع الجمعية الفلانية أخذ الأموال منهم في السابق بعضه للعلم كان يقول نعم يجوز إذا لم يكن هناك قيد ولا شرط وهذا ما كنا نقول به لكن تبين أن هذه الجمعيات لها مكر تمكر بطلبة العلم ماذا تفعل؟ تدخل عندك كداعم من غير قيد ولا شرط حتى تلتزم أنت بالتزامات مختلفة تحتاج إلى أموال وتكون أنت قد خططت على أساس أنهم يرسلون لك هذه الأموال فعندما يرونك أنك قد غرقت وصرت غير قادر على التخلي عن هذه الأموال ألزموك بشروطهم فلذلك أقول لكم من هنا لا يجوز أبدا القرب من الجمعيات الحزبية إليهم اعمل على قدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ولم يكلفك الله بأكثر من هذا ما في ما تعمل خلقك جالس ما في مشكلة خلاص يسلم لك دينك ولا تغش المسلمين في دينهم خير لك كي لا تقع في شراك هذه الجمعيات والله هذه الجمعيات قد فرقت وشتتت وضيعت من طلبة العلم من ضيعت كانت سببا رئيسيا في الحراف الكثير من طلبة العلم كان شيخ الوادي رحمه الله قد التمس هذا ويحذر منه ليلة نهار وقد أخذت هذه الجمعيات بعض ضلبة الشيخ بعد أن استفادوا فكان الشيخ يرجو أن ينفع الله بهم الدعم أخذتهم هذه الجمعيات ومسختهم بأموالها وهذا الذي يحصل الآن فاحذروا كل الحذر من أموال الجمعيات الحزبية لا تنغمسوا فيها أي جمعية حزبية لا تدخل معها اعمل بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وابتعد عنهم ولا تتعاون معهم من باب هجر أهل البدع تعاونك معهم ينافي هذا ومن باب النصيحة تعاونك معهم غش للمسلمين ومن باب النهي عن المنكر تعاونك معهم إقرار لهم على ما هم فيه من باطن نحن لا نعمل بقاعدة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه القاعدة التي صار يدندن حولها المميع عندنا لا نحن ديننا مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيح للإسلام والمسلمين وهذه القاعدة تنقض هذين الأصلي والله أعلم صلى الله ولكم التوفيق والسداد